قال هنا صيغته فعل كما ذكرنا انما أتى بالصيغه هنا لمجرد التمثيل وليس قصده الاستيعاب لان الصيغ كثيرة قال هنا صيغه تفعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه يعني تحمل ايه تحمل على على الوجوب تحمل على الوجوب لماذا لانه قال قبل ذلك على سبيل على سبيل الوجوب انه قال قبل ذلك على سبيل الوجوب وعندنا صيغه الامر عند الاطلاق والتجرد الامر يعني اي صيغه من صيغ الامر عند الاطلاق والتجرد هل هي تفيد الوجوب أو لا تفيد الوجوب هذه مسألة اختلف فيها اهل الاصول فمن قائل إنها تفيد الوجوب ومن قائل انها تفيد الاباحيه ومن قائل إنها تفيد الندم ومن قائل نتوقف حتى يأتي ما يبين المراد حتى يأتي ما يبين المراد ولكن الصواب من هذا كله أن صيغه الأمر عند التجرد فهي تفيد الوجوب تفيد الوجوب وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين والأدلة على هذا كثيره يقولون قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهنا اشار الى ان مخالفه الامر نعم لا يقلو من امرين اما ان يصاب بالفتنه او يصاب بالعذاب الالهي في الاخره والفتنه وهي الذئ نعم او الشرك على قول امام احمد او العذاب الالهي كل هذا ما ياتي الا في مقابل ايش في مقابل ترك واجب لان نتفق جميع ان ترك المندوب لا يعاقب لا يعاقب عليه فانصرف هنا على أن الامر عند الإطلاق، لأنه قال عن أمره وهنا مطلق، ودل على أن المراد الأمر الأمر الأمر الواجب الأمر الواجب. إذن الأمر عند الإطلاق أو صيغه الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب منها أيضا قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم وهنا فيه دم ايضا على أنهم لم يستجيبوا الأمر وهو الركوع، ودل على أن هذا امر واجب دل على أن هذا أمر واجب ويكون أدلة في ذلك منها أدلة أيضا واق نظرية أو عقلية كما يقولون إذا قال السيد لعبده افعل كذا افعل كذا ولم يفعل فعاقبه السيد هل يلام نعم هل يلام السيد لا يلام فدل على أنه أراد بالأمر هذا الوجوب دل على انه اراد بامره هذا الوجوب فاما مستدل بقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم على ان الامر يراد به يراد به الوجوب طيب قال هنا الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحه اذا جاءنا دليل يدل على ان هذا الامر إنما أريد به النزب والإباحة وهذا أمثلته كثيرة هذا أمثلته كثيرة وهو الذي يتعلق في مسألتنا في الأمر بعد الحظر لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل صلاتين بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وجاء في الحديث الآخر صلوا بعد المغرب ركعتين نعم وبعد ذلك قال لمن شاء لمن شاء لو لم يقل لمن شاء مع ما قلنا ان الأمر بها هنا للوجوب لكن القرينه دلت على على انه ليس المراد الوجوب هذه قرينه طيب قال تعالى وإذا حللتم فالصادوا وإذا حللتم فاصطادوا هنا امر الفاء هنا ايش الفاء للامر فاصطادوا فاصطادوا اذا اخذنا بالقاعده عند التجرد يفيد ايش الوجوب هل الاصطياد واجب؟ يجب على كل إنسان إذا حل من إحرام ان يذهب يصطاد؟ لا يجب لماذا كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بالقرينة والقرينة هو أن الصيد نعم حرم تحريما مؤقتا على المحرم وإلا قبل ذلك فهو فهو مباح فعلمنا أنه لما انتهى من هذا القيد وهو الإحرام لما انتهى منه عاد إلى حالته الأولى وهو وهو الصيد يعني الإباحة علمنا هنا في القرينة أن المراد بالامر هنا الإباحة وأما ما عدا فكل أمر يأتي كل امر يأتي فيراد به يراد به الوجوب إذا كان مجردا عن القرينة وأما إذا دلت القرينة على الندب أو الإباحة فإنه يحمل على الندب أو الإباحة ولذلك هم يقولون صياغ الأمر بعد الحضر صياغ الأمر بعد الحظر على أي شيء تحمل يعني الله سبحانه وتعالى منع من الصيد حال الإحرام ثم أمر به بعد الإحرام هذه الصيغة الفترة الزمنية هذه تسمى حظر تسمى حظر فالأمر بالفعل بعد الحظر ماذا يراد منه هل هو للإباحة أو للوجوب أو للندب اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال الثلاث، فمن قائد بالوجوب لأن الأمر يراد به الوجوب، ومن قائل بالنذب نعم، لأن النذب أيضا يدخل في مسمى يدخل في مسمى الأمر على الصحيح كما مر معنا سابقا، ومن قائل انه للإباحة، لأن معظم الآيات التي جاءت في ذلك داله على الإباحة هكذا يقولون، لكن الصواب في هذا الصواب في هذا هو ما ذكره. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وذكره ايضا غيره أن الأمر بعد الحظر يرجع فيه إلى الحال قبل الحظر فإن كان مباحا فهو مباح وإن كان محرما وإن كان واجبا فهو واجب وإن كان مندوبا فهو مندوب وإن كان مندوبا فهو مندوب قالوا وسبب اختيار هذا القول لأننا لا نستطيع أن نتخذ قاعدة ان الأمر بعد الحظر يفيد الإباح، لاننا لأننا إذا أخذنا قاعدة فهناك أدلة اخرى ترد علينا دلت على أن الأمر بعد الحظر إنما هو للند، وأدلة دلت علينا أن الأمر بعد الحظر إنما هو للإيش؟ إنما هو الوجوب إنما هو للوجود. فمثلاً قوله قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة فإذا أقبلت الحيضه بدات صلات نعم قاعده اجبرت فاغتسل ثم صلي فقولوا ثم صلي هنا امر اليس كذلك يرد على من على الذين يقولون ان كل امر بعد حضر فهو ايش فهو الاباحه او الندب لان نعرف كلمه فصلي او ثم صلي دل على الوجوب لماذا لان الصلاه لان الصلاه واجبه فالصلاه قبل الحذر يعني قبل الحيض واجبه ولا غير واجبه واجبة. فلما جاء الحيض فتره مؤقته منعت منفطات هذا حظر ثم امرت بعد ذلك فهذا الامر ايش يكون يكون للوجوب هذا الأمر يكون للوجوب هذا مثال الوجوب مثال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم او كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الا تزوروها هنا قد نهيتكم قبل النهي كان زياره القبور مستحبة ثم نهي الناس عنها ثم امروا بها فنحمل الزياره على ايش على ما كان قبل المنع وهو وهو الند وهو الند والإباحة مثال الاباحه هو ما مثلنا له نعم في قوله تعالى وإذا حرمت الصيد اوقف قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهنا من حيث امركم الله هنا قال فأتوهن هل الاتيان هنا الوجوب ليس ليس الوجوب وانما هو الاباحه لان قبل ذلك كان مباحا ومنع ان منع اولئك من الوضع لان تلك الفتره من الفترات المحظوره نعم الذي تعد قيدا عن الوضع وهو الحيط فإذا فاذا اجبر قال فأتوهن حيث امركم الله فالامر هنا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على على الإباحة هذا أحسن ما يقال في ما يتعلق بالحظر الأمر الأمر بعد الحظر.